بوك تو أشتونس داشم ديويني تسعة وثمانون تسعة وثمانون ليبا موية نواصل كا واحد الأمر <تصفيق> أنت اوكستينينيس كسول, كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا انت كثيرا هل كنت غير هكذا توتيبلغي تنام كثيرا هل لا نمت اقل من كثيرا هل نمت اقل من هكذا Tu taip vėlai pareini, nepareik taip vėlai. Anta tekti mutaakįran kathįran. Hela ateit gaira hėkada? Anta tekti mutaakįran kathįran. Hela ateit gaira hėkada. Tu taip garsį jūkiesi, nesijūk taip garsį. Anta tathakų bi sautin ālin. Hela daįkta gaira hėkada? انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا إنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا توبر دو نغيرك كثير تشرب كثيرا جدا هل شربت غير هكذا أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا دوبردوك روكي تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا أنت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا؟ تو بردوك دربة، ندربك تيك دوك. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ تو تيب غريتي وجوي، نواجوك تيب غريتي. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ انت تسير بسرعه عاليه. هل لا سرعت غير هكذا؟ ستوكيته اسبون مولر. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا مولر. اجلس يا سيد ميلر. Sėdėkite, ponė Müller. Ibqa jalisan, ya Sayid Miller. Ibqa jalisan, ya Sayid kantrybės. Kun saburan. Kun saburan. Neskubėkite. Khudh waqtak kifaya. Khudh waqt kafiyan. Palaukite minutėlę. Intaver, lahva. Intaver, lahva. Bukite tsargus. Kun hadiran. Kun hadiran. Bukite punktualus, ateikite laiku. Kun dachikhan filmawahid. Kun dachikhan fi elmawahid. Nebūkite kvailas. La tukun gabiya. La